وجاءت شكرة الموت في الحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت حديد وقال قرينه Thank mm -hmm. you. للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حكير من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم القرود لهم